قال كذلك أتتك آياتنا فنكيتها وكذلك اليوم تنسى وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه ولعذاب الآخرة أشد وأبقى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 وقالوا لولا يأتنا بآية من ربه أَوْ لَمْ تَأْتِهِ الْبَيِّنَةُ مَا فِي الصُّحُفِ الْأُولَى وَلَوْ أَنَّ لكناه بعذاب من قبله لقالوا لقالوا ربنا لو لرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك من قبل أن نذل ونخزى قل كل تربصوا فتربصوا فستعلمون من أصحاب الصراط السوي ومن اهتدى